صباح الخير يا بلدي صباح الخير في نفسي وأوراة الضل في بيدي صباح الشوق في وجدي حكاية حبي الباقي وفي سفح من الحلم كان الحلم من ذكرى وتلك الذكرى تقيدي صباح زاكر كالورق إذا أمسه نسيب الوهد يذكرني بأيامي وأيامي قرير العهد صباح كل أمية توشوش صدر صاحبها تلاعبه يلاعبها لحين حتى نولدها فيقتل الله هذا الوهد صباح هائم كالطير في حقل وفي خير يراوده فضاء النور وتلبيعا وتلبيعا به وبعض قرور بزغزقة من الغير صباح الحضن يوم صباح حليبك الدافي وهدهدة من الهندول وأغنية من الجبل تسكن في أسئلة صباح الخير يا بلدي وأنت تقرأ حرف قريب منك في نفسي بعيد عنك في المجهور صباح الخير يا بلدي صباح الخير في نفسي ووراة الظل في بيتك